في الأرض وما تريد أن تكون من المسمحين وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائة تتمعون بك ليقتلوك يتمعون بك ليقتلوك فخرج أملك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين